على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتو انذر قوما ما انذر اباءهم فهم غافلون لَدَ حََّ الْ قَوْلُ عَ أَكسَرِهِم فَهُم لا يُؤمنِنُ إِا جَعَنافِي أَْنَاقِهِم أَغْوللَ فَهِيَ إِلَ الأذقان فَهُمْ مُقمَحون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 مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إننا إليكم لمرسلون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 دِينِ الرَّحْمَنِ بِضَرٍّ لَّا تُغْنِي عَنِّي وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا فِي ضَلَالٍ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 السماء وما كننا منزلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون يا حسره على العباد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 وَإِن كُلُّ لَمَّ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرٌ وَآيَةُ الْلَّهِ مُلْأَرْضٍ مَيْتَةٌ أَحْيَينَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِي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 رِزْقُ الْأَرْضِ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا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 وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ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 ثم الا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون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 بعثنا من بعثنا مَا مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون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 مُتَكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ سَلَامٌ قَوْلٌ مِن رَبِّ الْرَحِيمِ وامتاز الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ لكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على فَهُمْ وَتَكَلِّمُ نَائِدِهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ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 ما عملت ايدينا ان فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون وَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ we know what they do and what they do or what they do not see the human that we have created it from يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي to kneel initiatives by산 D increase the wisdom, الذي Jesus dragonizes it O be this